ان الحمد لله نحمده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 ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين اعلم ارشدك الله وكنا ان العلم هو ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما ارشدك الله لطاعته دعاء من الشيخ للقارئ او للمتعلم ان الحنيفيه مله ابراهيم وقلنا ان الحنيف هو المائل والمقصود هنا اي المائل عن الشر المائل عن الشرك المائل عن الكفر أن الحنيفية ملة إبراهيم وقلنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام الكل يريد أن ينسبه إليه فاليهود يقولون إبراهيم منا والنصارى يقولون أيضا إبراهيم منا وكذلك يقولون اهل الشرك يقولون ابراهيم منا فقال الله عز وجل ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وحتى لا يكون عند اهل الشرك طمع ان ينسب اليهم فقال وما كان من المشركين ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين فهذا دليل على براءه ابراهيم من اليهوديه والنصرانيه والشرك والمله هي الطريقه الطريقه في الدين وطريقه ابراهيم في الدين هي التوحيد ملة ابراهيم ما هي مله ابراهيم ان تعبد الله وحده مله ابراهيم عليه الصلاه والسلام هي التوحيد هنا يقول ان تعبد الله وحده ان تعبد الله وحده لا شريك له مخلصا له الدين وقلنا ان معنى الاخلاص هو تصفيه العمل من الخلل والزلل الخلل والزلل مثل الرياء مثل النفاق مثل الشهرة الرياء أن تحب أن يراك غير الله لا تلتفت إلى غير ربك سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم ويقيم وبذلك اي و بهذه العقيده وبهذه المله امر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والانسا الا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون يعني ما خلق الله الخلق الا من اجل التوحيد الا من اجل الحنيفيه واعظم ما امر الله تعالى به التوحيد وهو افراض الله بالعباده اعظم امر على الاطلاق في القران والسنه هو الامر بالتوحيد وبعباده الله وحده لا شريك له وهو اول امر فالتوحيد اول امر ولذلك نجد ان كل الانبياء اول ما كانوا يدعون يدعون الى هذه الكلمه لا اله الا الله لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى مدين اخاهم شعيبا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره فأول كلمه اعبدوا الله اعبدوا الله وحده لا شريك له والنبي عليه الصلاه والسلام اول ما دعا قومه دعاهم الى ماذا الى الصلاه الى الصيام الى الزكاه الى الحج الى الحلال والحرام ابدا انما دعاهم لا اله الا الله ولذلك لما ارسل صلى الله عليه وسلم معاذ الى اهل اليمن ماذا قال قال انك تقدم على قوم اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه توحيد الله اول شيء تدعو اليه ايه توحيد الله سبحانه وتعالى والله عز وجل يقول ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اعبدوا الله واجتنبوا عباده غيره سبحانه وتعالى فهو اول امر واعظم امر وكذلك ضده اعظم النواهي وهو الشرك قال الله عز وجل ان الشرك لظلم عظيم وبين ان الله عز وجل يعفو كل الذنوب الا هذا الذنب الا اعظم الذنوب وهو الشرك ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كل الذنوب تغفر وبالمناسبه كان في سؤال يساله احد الاخوه يقول ما معنى ان الشرك لا يغفر يعني اذا مات عليه لا يغفره الله لكن اذا اشرك وتاب يغفر له الا لا يغفر له صح ها يعني معنى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا في الدنيا يعني هذا ان مات على الشرك اما في الدنيا فانتبه من الشرك تاب الله عليه لكن الشرك لا يغفر يوم القيامه اذا اتى العبد مشركا فهذا لا يغفر له اما اذا اشترك في الدنيا ثم تاب تاب الله عليه تفضل الايه اللي هي ايه ان الله يغفر الذنوب جميعا قل يا عباد الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم الذنوب ما عدا الشرك جبت منين ما عدا الشرك من هذه الايه ما هو انت اذا جيت تستدل على شيء لابد ان تجمع الادله هو يقول ان الله يغفر الذنوب جميعا صحيح هذا دليل على العموم ان الله يغفر الذنوب جميعا لكن قيدت في ايه اخرى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك اي من الذنوب لمن يشاء واضح أي. كذلك اهل الشرك محرومون من دخول الجنه انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار فلا يقبل اسلام عبدا الا بتوحيد الله عز وجل يقول واعظم ما امر الله تعالى به التوحيد وهو افراض الله بالعباده وهذا هو معنى توحيد الالوهيه طيب قلنا معنى توحيد الربوبيه ايه افراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير افراد الله بالخلق والملك والتدبير وقلنا ما الدليل على ذلك الا له الخلق والامر ليه ثاني ها لله ملك السماوات والارض هذا ايضا دليل على افراد الله عز وجل بالملك فالله سبحانه وتعالى متفرد بالخلق لا شريك له فيه وبالملك فلا شريك له فيه وأيضا بالتدبير فلا شريك له فيه لكن هذا التوحيد لا يبني من العبد شيئا إذا لم يأتي بتوحيد الألوهية والدليل على ذلك أن أهل مكة وقال في عهد النبي عليه الصلاه والسلام كانوا يقرون بهذا التوحيد ولا ان سالتهم من خلقهم لا يقولون الله فهم يقرون بتوحيد الربوبيه ومع ذلك امر الله عز وجل بقتالهم وامر الله عز وجل بالبراءه منهم وكذلك امر الله عز وجل اذا قاتلناهم ان نثبي نسائهم مش كده وذراريهم كل ذلك من اجل هذه الكلمه لا اله الا الله الذي هو توحيد الالوهيه فالاشكال كله في توحيد الالهيه لا ينفع العبد ان يقول انا على يقين ان الله هو الخالق والمالك والمدبر اذا جلس عند قبر مثلا ودعاهم من دون الله فقال يا فلان اشفيني ارزقني ولجا اليه في الحوائج هذا لا يقبل منه التوحيد ولا يقبل منه الاسلام لان مثله في هذا الحال كمثل من كمثل الكفار كفار قريش ما الفرق بينهما لا فرق هؤلاء كانوا يقرون بربوبيه الله وهو يقر بالربوبيه لكن اتفقوا ايضا في ان هذا يعبد الاصنام والاوثان وهذا يعبد الاولياء والاضرحه وما الى ذلك يبقى الفيصل فين يا جماعه في توحيد الالوهيه ما هو توحيد الالوهيه افراض الله عز وجل بالعباده فلا نعبد غيره سبحانه وتعالى اذا ليس كل موحد لله في الربوبيه موحد لله في الالوهيه لكن العكس صحيح كل موحد لله في الالوهيه موحد لله في الربوبيه لاننا قلنا ان التوحيد انقسم الى ثلاثه الى ثلاثه اقسام توحيد الربوبيه وقد عرفناه توحيد الالوهيه وقد عرفناه توحيد الاسماء والصفات وقد عرفناه ايضا وهو افراد الله عز وجل بما سمى به نفسه او وصف به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل واضح يا جماعه طيب يقول الشيخ مراد المؤلف هنا توحيد الالوهيه وهو الذي ضل فيه المشركون الذين قاتله النبي عليه الصلاه والسلام اذا لا فرقه بين رجل يقول اشهد ان لا اله الا الله ويشهد ان محمد رسول الله ويتجه الى الاولياء والى غيرهم بالدعاء والعباده وطلب الرزق وطلب المعونه وغير ذلك من هذا الذي كان يعبد الصنم لا فرق لان قول لا اله الا الله يصبح كلمه ليس لها اثر عنده في عقيده واضح يا جماعه واعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوه غيره معه يعني دعوه غير الله سبحانه وتعالى والدليل قوله تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا قال الله عز وجل في التنفير عن الشرك إن الشرك لا ظلم عظيم ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أعظم الزنوب قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك أن تجعل لله ندا وهو خلقك وهذا ما استدل به على توحيد الألوهية نستدل به بتوحيد ربوية لماذا تعبد الله أنه هو الذي خلقنا ورزقنا <تصفيق> ولم يتركنا هملا أرسل إلينا رسولا فالله عز وجل لما كان هو الخالق كان هو المستحق وحده سبحانه وتعالى العبادة فلا يجوز لمسلم فلا يجوز لمسلم ان يقر بان الله هو الذي خلقه ورزقه ودبر شأنه وامر ثم يقول اعبد غيره هذا ظلم هذا ظلم والدليل قول تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والنبي عليه الصلاه والسلام يقول من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار يقول واستدل المؤلف رحمه الله لامر الله تعالى بالعباده ونهي عن الشرك بقوله واعبدوا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فامر الله سبحانه وتعالى بعبادته ونهى عن الشرك وهذا يتضمن اثبات العباده له وحده فمن لم يعبد الله فهو كافر مستكبر ومن عبده وعبد معه غيره فهو كافر المشرك ومن عبد الله وحده فهو مسلم مخلص يعني قسم الناس الى ثلاث رجل يعبد غير الله هذا ايه مشرك مشرك كافر ورجل يعبد الله لكن مع ذلك يعبد معه غيره فهذا ايضا مشرك كافر واخر يعبد الله وحده لا شريك له فهذا هو المسلم المخلص قال والشرك نوعان شرك اكبر وشرك اصغر والشرك الاكبر وهو كل شرك اطلقه الشارع وكان متضمنا لخروج الانسان عن دينه يبقى الشرك الاكبر معناه يا جماعه هو ان يرتكب العبد قولا او فعلا او اعتقادا يخرجه من الدين بالكليه ثاني ثاني يا جماعه طيب الشرك الاكبر هو كل قول او فعل او اعتقاد يخرج العبد من الاسلام الى الكفر الكفر الاكبر تفضل لو واحد رفع ايده وقال يا بدوي نجيني مما انا فيه واضحه او فعل ذهب الى ضريح وتمسح به وسجد عنده مثلا ووضع النذور هناك وذبح القرابين هذه القرابين لك يا بدوي واضحه يبقى كل قول او فعل او اعتقاد يخرج العبد من الاسلام الى الكفر نعم ممكن نقول يا فهد ولا اعتقد زي جانب الصوفي معظمهم بيقالوا لا انت مالكش بقى تكفير المعين ده مساله ثانيه انت احنا بنقول خط عام رايت رجلا يسجد عند قبر ويذبح القرابين تقول هذا الفعل كفر وشرك لله واضح طيب هذا الرجل بنفسه مشرك قال له جاهل زي ما انت بتقول تاتي به الى امام من الائمه وعالم من العلماء يبين له ويتوب ويستغفر لما كان والا اذا لم يرد اخلاق قول العالم او لقول القاضي او لقول الامام عندئذ لولي الامر ان يتعامل معه على انه مشرك واضح الشرك الاصغر وهو كل عمل قولي او فعلي اطلق على اطلق عليه الشرع وصف الشرك ولكنه لا يخرج من المله يعني نقدر نقول كل قول او فعل او اعتقاد يخالف الشرع لكنه لا يصل الى ان يخرج العبد من الايمان الى الكفر مثال رجل يقول والنبي ورحمة ابويا ورحمة تربه ابويا والامانه وحلف اي يمين هذا شرك ولا لا من حلف بغير الله فقد اشرك من حلف بغير الله فقد كفر او فقد اشرك واضح طيب هذا الذي يحلف بغير الله هل يكفر فيخرج من المله لا طبعا واضح قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت واضح لا تحلفوا بالامانه <تصفيق> لا تحلفوا باللات والعزه كل هذه حديث تدل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى طيب رجل حلف بغير الله هل نستطيع لا قل لو قد خركت من ملة الإسلام الجواب لا وعلى الإنسان الحذر من الشرك أكبره وأصغره فقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فاذا قيل لك ما الاصول الثلاثه التي يجب على الانسان معرفتها فقل معرفه العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه واله وسلم هذه الاصول الثلاثه هي معرفه الرب معرفه الدين ومعرفه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه هي الاسئله الثلاثه التي يسال عنها العبد في القبر فياتيه ملكان فيسالان من ربك ما دينك ومن اللي... ما هو الرجل الذي بعث في هذه الاسئله هي التي يسال عنها العبد في القبر ويجب عليه ان يكون عالما بها فاذا قيل لك يك... على هيئه السؤال لاني السؤال واجابته تعلق في الاذهان عن الكلام الخبر الانشائي يعني انا لما اقول كلام غير اما اسال سؤال واجيبك عليه هذا يلزق في في الاذهان اكثر من غيره صحيح ولا لا فاين فاذا قيل لك ما اصول الثلاثه التي يجب على الانسان معرفتها فقل معرفه العبد ربه سبحانه وتعالى لكن كيف نعرف الله عز وجل قلنا المعرفه اما بالايات الشرعيه او بالايات الكونيه معرفه الله عز وجل تكون باسباب منها النظر والتفكر في مخلوقات الله عز وجل اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء يعني افلا يتدبر ويعتبر ويتفكر هؤلاء في ملكوت السماوات والارض كيف خلق الله هذه الجبال هذه الانهار وهذه البحار وهذا الطريق السهل وهذا الطريق الوعر من الذي خلق كل هذا لا بد من التفكر لا بد من التدبر لا بد من الاعتبار وقال تعالى انما اعيبكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفردا ثم تتفكروا وقال تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايه ايات ما معنى آيات الآية علامات ودلائل لآيات لأولي الألباب وقال عز وجل إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون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 كل هذه ايات ذكرها الله عز وجل في هذه الايه لعلنا نعقل يعني نعقل العقل في هذه الايات ونتفكر ونتدبر ومن اسباب معرفه العبد ربه النظر في الايات الشرعيه يبقى عندنا ايات كونيه وايات شرعيه وهي الوحي الذي جاءت به الرسل صلى الله عليهم جميعا وسلم فلننظر في هذه الايات وما فيها من المصالح العظيمه حينما تتدبر القران وما فيه من الاوامر وان النوahi وتشعر بعظم هذا الكلام والدقه التي فيه وانه ليس فيه تناقض ولا تعارض من اوله الى اخره اذا لابد ان يكون هذا الكلام من عند من لا يدخله الخلل والزلل ابدا وليس ذلك الا الخالق سبحانه وتعالى ولذلك قال افلا يتذبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا ومنها اي من هذه الاسباب التي تعرف العبد بربي سبحانه وتعالى ما يلقي الله عز وجل في قلب المؤمن من معرفه الله سبحانه وتعالى حتى كانه يرى ربه راي العين وهذا الذي قال عنه النبي عليه الصلاه والسلام حين سئل عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ثم ومعرفه دينه ومعرفه العبد ربه ودينه معرفه الاصل الثاني وهو دينه الذي كلف من خلاله بالعمل ما تضمنته الحكمه والرحمه ومصالح الخلق ودرء المفاسد ودين الاسلام اذا تاملته حق التامل تجد من خلال الكتاب والسنه معرفه هذا الدين القويم وانه كله عدل وكله رحمه وكله حكمه ليس هناك امر من اوامر الله عز وجل الا وتجد فيه هذه الثلاث تجد فيه الحكمه تجد فيه العدل تجد فيه الرحمه حتى حينما امرنا بالقصاص من القاتل هل في قتل القاتل رحمه نعم رحمه بالمجتمع لاننا لو اطلقنا هذا القاتل في الناس لا اسقط قاتلا فاذا قتلناه فيكون ذلك رحمه وكذلك يكون عدل لان الله عز وجل قال النفس بالنفس يبقى رحمه وعدل وحكمه لان الناس اذا راوا القاتل يقتل امامهم فانهم يمتنعون عن القتل ولذلك في الجاهليه كانوا يقولون القتل انفع للقتل يعني ما نقتل القاتل فهذا دليل انه لا يكون هناك قتل بعد ذلك فجاء القران فقال ولكم في القصاص حياه تعبير اعظم يعني حياه الناس تكون بالقصاص واضح يا جماعه يعني ابقاء حياه الناس وهصمه دمائهم يكون بقتل القاتل كل هذه اذا تفكرت فيه تتعرف على عظم الشريعه وعظم هذا الدين دين الاسلام يقول والدين الاسلامي بحمد الله تعالى متضمن لجميع المصالح التي تضمرتها الاديان السابقه متميزا عليها بكل صالح لكل زمان بكونه صالح لكل زمان ومكان وامه الاسلام هو دين الخاتم والنبي عليه الصلاه والسلام هو النبي الخاتم يعني لا نبي بعده ولا دين بعده يبقى لا بد حتما ان يكون هذا الدين يستوفي جميع الناس ومصالح الناس على اختلاف الوانهم واشكالهم وقبائلهم وهكذا ولذلك قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاه والسلام قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا طيب العرب لهم عادات والعجم لهم عادات والاسلام احكامه لا تتعارض لا مع عادات العرب ولا مع عادات العجم فاستوعب كل الناس على اختلاف طوائفهم واجناسهم ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم معرفه النبي كيف نعرف النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحصل بدراسه حياه النبي صلى الله عليه وسلم كيف لنا بحياه النبي عليه الصلاه والسلام من خلال سيره النبي عليه الصلاه والسلام وما كان عليه من العباده والاخلاق والدعوه الى الله عز وجل وهذا كله مبين في كتب السيره والسنه ولهذا ينبغي لكل انسان يريد ان يزيد معرفته بالنبي محمد عليه الصلاه والسلام ان يطلع على كل احواله وكل احوال النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه صغيرها وكبيرها مدون النبي عليه الصلاه والسلام حتى اذا عطس كان يسجلون ماذا قال بعد ان عطس واذا سمع العاطس يقول الحمد لله سجلوا ما يقول حتى دخوله الخلاء كان الصحابه رضوان الله عليهم يسجلون ماذا قال قبل ان يدخل وماذا قال بعد ان خرج وهذا يدخل فيه الحكمه من زواجه عليه الصلاه والسلام من اكثر من واحده اكثر من 9 نسوه 11 امراه كانوا ازواج النبي عليه الصلاه والسلام والمشهوره التسعه منهم تزوجهن الناس صلى الله عليه وسلم فكل واحده كانت تحكي لنا ماذا كان يفعل في بيتها حتى المسائل الخاصه بين الزوج والزوجه كانوا يعلمون الناس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع اهله لان هذه احكام يجب ان نتعلمها فزواجه صلى الله عليه وسلم وكثره اصحابه رضوان الله عليهم هذا لحكمه ان ينقلوا لنا كل قول وكل فعل وكل رد فعل للنبي عليه الصلاه والسلام لانه هو الذي سناخذ منه الدين لانه هو الذي سناخذ منه الدين اتفضل حضرتك في تعرض على معشه بنت بنت دايما عن الايه السمعيه والايه العقليه نعم النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب الا يعني ما نعرفش الادله السمعيه والادله العقليه احنا قلنا ما الدليل على ان النبي عليه الصلاه والسلام هو رسول الله اقول من الأدلة السمعية ايه طب اقول اقول لي آية من الآيات استنى يا, يا اخي استنى فضل لا انا عايزة تقول لي محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله وما محمد الا رسول مش كده دي آية تدل على ايه على اثبات النبوة والرسالة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم صحي كده طب ما هي الادله العقليه ما ارسله الله عز وجل ما ايدا ما ايد الله تعالى به نبيه عليه الصلاه والسلام من الايات اعظمها ما في ايدينا من القران ثم ما ايد به من الايات انشقاق القمر كتكسير الطعام بين يديه تكسير الماء كتسبيح الحصى كصراخ الجذع ك الاخبار التي اخبر نبيه عليه الصلاة والسلام قبل ان تقع وغير ذلك من الادلة على ثبوت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام بالعقل واضح؟ ده السؤال اللي انت بتسأله؟ ما هو ما هو انت برضو بيقول لك تعرف النبي من اين؟ من دراسة سيرته تتعرف عليه مش هو رسوله خلاص لا كيف كان؟ كانت عبادته ازاي؟ كانت اخلاقه ازاي؟ معاملاته كانت ازاي؟ واضح؟ فهذا مما يزيدك معرفه بالنبي محمد عليه الصلاه والسلام. هذا مقصد الشيخ. خلاص كده؟ واضح؟ لا لا ممكن الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فاذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه فاذا قيل لك سؤال من ربك فقل ربي الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قول تعالى الحمد لله رب العالمين كان الشيخ يقول معنى رباني من التربيه اي رباه الله عز وجل بنعمه عليه لكن كلمه الرب يا جماعه لها معاني كثيره في الشرع الرب هو السيد ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول في الحديث لا يقل احدكم وُضْ رَبَّك اسقِ رَبَّك اطعِم رَبَّك ربك يعني ايه يعني سيده والرب تاتي بمعنى الصاحب كما في قول عبد المطلب جد النبي عليه الصلاه والسلام لابره انا صاحب الإبل يعني ايه رب الإبل وللبيت رب يحميه انا رب الابل يعني صاحب الابل وللبيت رب يحميه وتقال ايضا للرئيس او للوالي الذي يتولى الامر هيكون بيده الرئاسه والقياده ومن ذلك حديث صفوان بن اميه هنا راى الغلبة في اول الامر في غزوه حنين لمن لهوازن فقال لان يربني يعني يتسيد علي ويكون رئيسا علي او اميرا وحاكما علي لان يربني رجل من قريش خير من ان يربني رجل من هوازن فكانه يتمنى النصره لقومي حتى ولو كان هو على غير دين محمد صلى الله عليه وسلم لانه ينظر من سيكون ربه يعني الذي سيقوم على امره وامر بلده اذا هزم المسلمون ها سيكون من حوازم فهو يتمنى ان يكون النصره لمن لقريش و هو انه يقول انها جاءت من التربيه ان الله عز وجل يربي الخلق بيربهم بماذا بالنعم بما انزل الله علينا من النعم من طعام وشراب وكساء وغير ذلك ولذلك استدل الحمد لله رب العالمين يعني الذي ربى جميع الخلق ربهم بماذا بنعمه وافضاله واحسانه سبحانه وتعالى تفضل صاحب اللي هو المالك المالك مالك اه. ومن قول يوسف عليه السلام ايضا انه ربي احسن مثواي في بعض المفسرين قالوا الرب هنا هو العزيز انه ربي احسن مثواي احسن اقامتي عنده فجعلني كولده لأنه في بداية القصة قال لمراتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا ونتقذها ولدا فهو يقول إنه ربي يعني هذا سيدي وقد أحسن مسواه وأحسن إلي في إقامتي معه فكيف أخوض في عرضه واضح؟ فاذا قيل لك مر ربك فقل الرب الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبود من هو المعبود او ما معنى المعبود المعبود ما معنى المعبود اه ماشي معنى يا جماعه هذا طريق معبد يعني طريق مذلل فيكون التعبد هو التذلل لكن اذا كانت العباده لله يبقى التذلل له خضوعا وتعظيما ومحبه يعني الذل والخضوع مقرونا بالمحبه لا يكون الا لمين لله واضح تذلل والخضوع والتعظيم اذا صرف الغير لله كان شرك ولذلك المعبود هو الله وحده فلذلك نقول هو المعبود والمتذلل اليه محبه وتعظيما لا بد ان تقول محبه وايه وتعظيما قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون كل الانبياء جاؤوا بعباده الله عز وجل وقال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه وذلك دين القيم واستدل والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين يعني الموصوف بالكمال والجلال والعظمه وحده سبحانه وتعالى وكل ما سوى الله عالم وانا واحد من ذلك العالم اصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سؤال بيسأل بعض الإخوة بيسأل على حكم الاحتفال بالمولد النبوي خاصة أنه قد اقترب على قول من يقول أن ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان في الثاني عشر من ربيع الأول أنا أقول لكم احتفال المسلمين بعيد ميلاد النبي محمد عليه الصلاه والسلام اما ان يكون قربة او لا يكون واضح طب ده سؤال من اكثر الناس على القربة وجني الحسنات نحن ان الصحابه طيب هل الصحابه رضوان الله عليهم كانوا يحتفلون بميلاد النبي عليه الصلاه والسلام كانوا يحتفلون نعم قل كيف لا انا انا بتكلم على يوم الميلاد هتلف احنا بنتكلم على ميلاد النبي عليه الصلاه والسلام مش صدرنا سؤال كده نعم كلنا نحتفل بالنبي عليه الصلاه والسلام في كل لحظه وكل حين على راسه هو لو كان او لو كان لكن انا اقول لك هل كان الصحابه يحتفلون بميلاد النبي ويجتمعون في اليوم الذي ولد فيه ده لو فعلوا ذلك ما اختلف الناس في ميلاد النبي عليه الصلاه والسلام هو العلماء متجمعون على يوم معين انه هو الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم والله لو ان الصحابه رضوان الله عليهم كانوا يحتفلون به لحدد الناس واجتمعوا على يوم واحد وما اختلف صح ولا لا لكن لكون انهم ما فعلوا ذلك لا نعرف بالضبط اليوم الذي ولد فيه النبي عليه الصلاه والسلام يعني هذا التاريخ 12 ربيع الاول هذا ليس مجمع عليه انما اختلف العلماء فيه واضح طيب ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع هل كان فيهم واحد يحتفل بميلاد النبي عليه الصلاه والسلام طيب هل كانوا لا يحبون النبي عليه الصلاه والسلام اعظم الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم هم اصحابه يعني ليس في الخلق احد يحب النبي عليه الصلاه والسلام محبه حقيقيه ذا الصحاب لكن مع هذه المحبه ما احتفلوا بميلاده عليه الصلاه والسلام صح ولا لا فهذه مساله ادخلها علينا الفاطميون حينما كانوا كانت دولتهم في مصر يعني بعد الاسلام باكثر من 400 سنه يعني 400 سنه المسلمون لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتفلون به لا يمكن ان يكون ذلك فهذه بدعه منكره تفضل ايوه في هذه المساله احنا بنتكلم في هذه المساله وفي غيرها من المسائل العقديه وفي غيرها في المسائل العقديه يعني مثلا يا جماعه الذهاب الى قبر النبي عليه الصلاه والسلام والتوجه اليه يترك القبله ويتوجه بالدعاء عند القبر هذه بدعه ولا سنه بدعه ليه ان الصحابه رضوان الله عليهم ما كانوا يفعلون ذلك مع عبد الرحمن اكثر منا بمقدار النبي عليه الصلاه والسلام عند ربه ومع ذلك ما كانوا يفعلون ذلك بل كانوا ينهون عن الاتجاه الى القبر كانوا ينهون الناس عن ان يتوجه بدعائهم عند القبر بل ينهون الناس عند الجلوس عند القبر ليه؟ لان الصحابه ما فعلوا ذلك لا لا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عن الجميع واضح يا جماعه؟ اتفضل بعمل احنا لما في العبده برضو وصوصه وكلام بنسلم عليه من بعيد عمر ايوه تسلم عليه ومن على بعد وهذا هو وهذا هو توقير النبي عليه الصلاه والسلام بصوا يا جماعه النبي عليه الصلاه والسلام محترم في حياته وبعد موته متفق عليه ولا لا متفق عليه طيب من هذا التوقير انك تسلم عليه من على بعد وليس من على قرب يعني وفي ذلك اذكر حديث عمرو بن العاص انه كان يقول ولو سالتموني ان اصف لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت لاني ما كنت احب النظر اليه اجلالا واضح يعني سبحانك اللهم محمد ان شاء الله رب العالمين استغفرك اللهم